إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله سلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الارواح التي حلت مفينا بك وانا برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم ميا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً يا غريب يا مظلوم كربل حتى يا إذا نزل القضاء محتماً خسف عات نظارته بحد مهند ويها يا حر الصعيد مبضعان نهب القواضب والقنايل متقصدين فأتايا الله يعثر في المصيبة عمه دام الجفاو ايانه وحزنه ليم يبردي وامتد يندب بابجع ندبتي والحزن والوجد ينزف من فؤاد مكمدي ماذا ينادي الحسن ابني عز علي قتلك ضامئين نفسي فداك ومن ربيع ابي يديه ها عاد يحمل قاسم. شي قول? ويندب راح قاسم من يدي من يدي اي اي يبكي ويندب راح قاسم من اي اي اي اي يدي استعد للمصيبة شويها فاتته رملة بالدموع وبالأسايا تبكي لبدرين بالتراب ممددي شي تقولي لولدها ولدي يا حبيبي يا مناي فجعتني فجعتني وعلى مصابك جذ حبل تجلدي شي تقول الام ولدها الولد بالعاده فلا اندب انك ما حييت بلوعه بلوعه ابكي طول العمر يا ولدي اي فلا اندب انك ما حييت بلوعهين وعلى فراقك يا سليم يا ويلي ويلي وين الفاقد الشبان وين الضايق اللعاب ها جاسم العريس على العريس ما تحفظها تحفظها وينكم يا الاماعات يا الفواخد يلا وين الفاقد الشمال وين الضايق اللعاب ها يوم العريس على العريس وين الفاق ده الشبان خلويا تتعنى وين وين لم جاسم نريد نروح ونساعد على الوان بعد ونرد الحافة العريس ونجيم بحافة حنة ونلقم والشباب تجول على بناء والعقل مذهول تنعى على الولد وتقول يا شمامة المنسبة هرشل شبد مقطوع بعد بعد شفنا عندي الجنازة لقينا الشباب تجول وقمنا نجول وياها يعني قمنا ندور وياها على جهزة الشباب ام فاقد على النوح ما يحتاج ننخا شل وياي ولقينا شمعة العريس مطفية وعلقنا أشد انا لللطم والنحب حر قويل قلب مجروح ومن شفنا الولد مطروح وشفنا جثة العريس سامعنا بالمزروح بعد بين اللطام والصياح بين الدمع والحسر اللي ما بك يبكيها اجتهم عمه العريس زينب شابه بك العشرة شو تقول لي قد شمعي العرس ذاوي وصاحت لكن بحزره ش تقول شن العريس ويا البيين احنا وعريس جاسم وين لا يسمع اخوي حسين ومن يسمع يجبهم ماء ويطف الشميع بدموع ورم لا شقاعد تسوي وي يا بني يا بني ما نومك نومك يا ولدي والله يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اوالي اوالي عريان وامسل بهدومك يا ولدي ايه وين وين وياي وياي خلنا نجبر مصاب رملة يا عريان وامسل من سماع يمك ونينك ومن شبحية العند الموت عينك. الى متى? الى العشرين ما وصل الاسنين. والله الى العشرين يا ولدي ما وصلني سنينك وحاتفني عليك الدار الاقشار وحاتفني عليك الدار يا الار الاقشار ولي والأمال والأمال أنا أردتك ما أردت دنيا والله ولا مال بس ترجعي اولادي سالم بس اطالع بوجهك ولا مال تحضرني لوقع حملي ولا مال ولا مال ولا مال يا ابن خاب تظنوني ولا مال يا لا وقتنا يا ابني قطع تبي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عن ثقافة الحقوق وسنتعرض اليه في ثلاث جهات الجهة العامة والجهة الاجتماعية والجهة الاسرية او الجهة الخاصة قبل ان ندخل في هذه الامور الثلاثة نحتاج إلى مقدمة حتى نتعرف على هذا العنوان على ثقافة الحقوق نحن نلاحظ أن الإنسان إذا كان في عمله أو في مدرسته أو في بيته أو في زوجيته نجد أنه دائما يطالب بالحقوق التي له وينسى الواجبات التي عليه ليس عيباً أن نطالب بحقنا ولكن من العيب أن ننسى واجباتنا لابد أن تكون لدينا موازنة بين الحقوق والواجبات حتى نكون أكثر مصداقية هذا البحث من خلاله سنتعرف إلى أننا نفتقر إلى ثقافة الحقوق الى ثقافة معرفة الواجب ومعرفة الحق لذلك سنبحثه في الجهات الثلاث الجهة الاولى وهي الجهة العام والتي نرى فيها جميع المستويات تفتقر الى ثقافة الحقوق الشعب بطبقاته والدولة بطبقاتها كل واحد يريد ان يطالب بحقه دون ان يلتفت الى واجباته الشعب يريد حقوق يريد مطالب يريد ثوابت لكن على الشعب اولا ان ينظر الى الواجبات الملقات عليه تجاه الدولة ما الواجب عليك وماذا ينبغي لك ان تفعل ثم بعد ذلك تستطيع ان تطالب بحقك لكن هنا نريد أن نصلط الضوء على بعض الأمور كمثلا ما دمنا أن ناجئنا إلى المواطن وإلى الدولة كيف يمكن للمواطن أن يمتلك ثقافة الحقوق إذا كانت الدولة لا تبث هذه الروح بين المجتمع على مستوى المملكة شلون يعني واحدة من الأمور البسيطة التي نراها من القوانين الثابتة الاساسية في نظام الامن في العالم من المفترض اذا اوقفك رجل الامن قبل ان يتصرف معك اي تصرف وقبل ان يتحدث معك باي حديث يجب عليه كواجب وهذا الواجب يجهله رجل الامن وانا على ثقة من ذلك يجب عليه أن يخبرك سبب التوقيف والاعتقال ليش؟ هذا أولا ثانيا عليه أن يقرأ عليك حقوقك أنت كإنسان موقوف ما هي الحقوق التي لك وما هي الواجبات التي عليك ما سمعنا على الإطلاق وما مرت علينا حادثة أن قرأ علينا رجال الأمن حقوقنا وألزمونا بواجباتنا دائما عليك أن تحترم رجل الأمن وعليك أن تقدم له الاحترام والطاعة يا أخي إذا كنت أنت رجل الأمن نحن الشعب نحن المواطنين أيضا نحتاج إلى تقدير وإلى احترام من حق المواطن على رجل الأمن أن يتعرف على سبب التوقيف وعلى سبب الاعتقال وأن يحادثه محادثة واضحة هذا أولا ثانيا ما الذي يجعل رجال الامن يتصرفون معنا انطلاقا من الهوية انطلاقا من الطائفية ليش هذا صحيح ولا هذا واقع اذا كنت تريد ان تتعامل معي بهوية تأسى بالقرآن تأسى باهل البيت تأسى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله امير المؤمنين عليه السلام لما ولى مالك الاشتر على مصر قال له عليك بالرعية ولا تكن لهما كسبع ضار تنهب أكلهم فالناس صنفان إما أخ في الدين وإما نظير لك في الخلق إذا كنت تكفرني فعلى الأقل أنا إنسان مثلك لي حقوق ولي واجبات ولك حقوق ولك واجبات فهل لو كان رجال الامن قادرين على بث ثقافة الحقوق استطعنا ان يسود الاحترام بيننا وبينهم دائما بالذات في هالايام اذا اوقفك احدهم يكلمك وكأنك عبد صاغر اليه هذا المو منطق صحيح لابد اذا اردنا ان نزيل الاحتقان الشعبي الاحتقان الاجتماعي علينا ان نخفف الوطأ شويه من حقنا ان نتنفس من حقنا ان نعبر عن شعورنا لكن بالامور السلمية المنطقية صحي ولا يعني بعض الاحيان نقاط التفتيش اللي احنا نشوفها بالذات في مداخل القطيف بعضها يحاول الاستفزاز ويتعمد ان يستفزك حتى لو قمت باي عملية وباي حركة تزج في السجن مباشرة اقل تهمة التهم فيها اعتداء على رجل الامن او اهانة رجل الامن شنو قيمة المواطن عندك ما قيمة الامن اذا كان المواطن لا تقدر كرامته ولا تحفظ كرامته هذه واحدة من الامور اللي نرى فيها اذا كان نظام الامن في الدولة ما عنده ثقافة حقوق شلون انت تطلب من الشعب ها ان ايضا تكون عندهم ثقافة حقوق هذا واحد اثنين في نظام العمل كل موظف من حق القطاع الذي يعمل فيه أن يعرفه بحقوقه وواجباته وحقوق الموظفين الزملاء وواجباتهم حتى يكون هناك احترام متبادل لابد نعرف حقوقنا كزملاء كموظفين كتلامذة كأساتذة ها؟ ليش؟ لأنهم محتاجين إلى هذه الثقافة بعض الأحيان أنت تقول أنا من حقك ذا صحيح أنت من حقك نحن لا نختلف لكنك لا تستحق الحق إلا بعد تمام الواجب لأن الواجب ما هو عليك والحق ما هو لك أنت قدمت الواجب ما, ما طلب منك هل قدمته إذا قدمته لك اتفضل هذا حقك أخذ صحيح ولا فعلى مستوى الأعمال لما أفصل من شركتي وكثير هذا يصير لو كان هناك تعريف بالحقوق لا تستطيع شركة ان تفصلك من العمل الا بعذر مقبول الا بجريمة مقبولة صحي ولا كم وكم فصلوا من اعمالهم على التهمة والظنة بينما لو كنا نعرف حقوقنا جيدا وواجباتنا لطالبنا بهدون خجل ليش اخاف ماذا هذا حقي اطالب بحقي ما عندي مشكلة حتى في النطاق التعليمي من حقي كطالب أن أحصل على التعليم من حقي أن يكون هناك أيضا معلمين أكفاء وليس من حق الأستاذ أن يضربني أو أن يرفع يده علي أتدري لماذا؟ حتى لو كان للتأذيب بشرط أن يكون الضرب تأذيبيا لانتقاميا بالتشفي الشارع المقدس يقول اذا ضرب الوالد ولده ابنك قطع منك اذا ضربته واثر الضرب فيه عليك دية الشارع يلزمك بدفع دية له وعلى ولدك ان يسامحك او ان يسقط حقه وان تتعلق الدية بك الى يوم القيامة لانك اثرت على ولدك بالضرب شنون المعلم؟ المعلم كذلك لابد ان يعرف حقوقه وواجباته في التعليم اذا احنا محتاجين الى ثقافة الحقوق في مجتمعنا نأتي الى المستوى الاجتماعي المستوى الاجتماعي عندنا اخوة وعندنا صداقة وعندنا جيرة وعندنا رحم هذه امور اربعة هام جدا أن نتعرف فيها على حقوقنا وواجباتنا طيب أيهما أعلى رتبة الأخوة أم الصداقة الأخوة أعلى مو الأخوة من الأبي والأم الأخوة في الله إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق الأخوة في الله أعلى رتبة لا يوجد فيها حواجز ولا حدود إلا ما حرم الله الاخوة الذي يضحي الاخ لاخيه شنه من واجباتي وما هي من حقوقي من واجبي كاخ اليك ان ارشدك الى الطريق الصحيح وان اوقفك على عيوبك يقول الامام الصديق من اصدقك لا من صدقك الذي يوقفك على عيوبك هو الانسان الذي يحبك هو الانسان الذي يريد لك الخير أما من كان له صحيح وكذا وانتزين هذا ما يريد إليك الخير اللي يوقفك على عيوبك احترم يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول الإمام الصادق عليه السلام أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي هذا بالعكس لما يجي واحد ينتقدني يقول لي انت فعلت كذا وانت فعلت كذا ها؟ انا احترم هذا الانسان السيد المرعشي على الله مقام في ترجمته يذكر ان استاذه لطمه على خده لو احنا استاذنا يضربنا على خدنا انتهي الموضوع خلاص شيل الدم اتدري ما صنع اخذ يد استاذه وقبلها الاستاذ انحرج قال ليش قبلت يدي قال لانني الان فهمت لماذا انت ضربتني ليش انت ضربتني الان افتهمت وهذا بحد ذات درس فمن علمني حرفا صيرني عبدا انت علمتني هذا الامر انا اقبل يديك الان حتى لو ضربتني ولطمتني لاحظ ثقافة الحقوق ثقافة رائعة ثقافة يعني جدا تعطيك بعد في العلاقة علاقة الجيرة ما هي حقوق الجيرة عليك اولا من حق الجار عليك ان تحفظه في ماله وفي عرضه كما تحفظ مالك وعرضك ومن واجبه عليك ان يحفظ لك نفس ما تحفظ له يعني هناك حقوق متبادلة وواجبات متبادلة لاحظ إذن في مجتمعنا حقوق مغيبة واجبات مغيبة ضاعت عنا بسبب عدام الثقافة والجهل الجنبة الثالثة الجنبة الخاصة سنتحدث عن عنوان من العناوين المهمة في حياتنا واللي مربي كل إنسان وهو عنوان الزوجية الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة لما نطلع على المرافعات والمخاصمات بين الزوجين ونطلع على حالات الطلاق تقطع تماما ان السبب في ذلك جحل الطرفين بحقوقهما وواجباتهما حتى لو كان يتقول هذا مثقف وهذا جامعي او هذا دكتور او هذا كذا هو مثقف في مجاله دكتور في تخصصه ومبدع في مجاله لكن في هالجانب يحتاج الى ثقافة نحن نريد ان نضع الصورة العامة الى الحقوق والواجبات في هذا المفهوم في هذا العنوان اولا حينما نأتي الى الزوج في مسألة اختياره الى الزوجة وبعد الاختيار لابد ان يتقدم الى الزوجة صحي ولا اول واجب شرعي عليك ان تدفع مهرا هذا المهر اذا جئنا نريد ان نطبخ كلام النبي صلى الله عليه وآله خير نسائكم اقل لهم معرا ربما لو كان المهر قليل جدا لن تستطيع المرأة ان تشتري لها بعض الحاجيات باعتبار التضخم الاقتصادي اللي انت شايفه ولا ان تطلب المرأة مهرا يفوق المتعارف عليه عند الناس كل ما قل المهر الله سبحانه وتعالى وضع السكينة والهيبة والمودة بين الطرفين هذا اولا اذا قلنا ان الواجب على الزوج دفع الصداق من الجهة المقابلة الصداق حق الى المرأة لا يجوز للزوج بعد الزواج أن يطالب بهذا الحق على الاطلاق. لماذا؟ لأنها ملكت وإذا ملكت لا يجوز لك أن تطالب لأنه مو ملكك أنت لأن هذا حق من حقوقها لا يجوز لأبيها ولا لأمها ولا لأحد أن يأخذ منه فلسا واحدا إلا برضاها لأن هذا حق من الحقوق صحي أو لا؟ الحق إلى الواجب الثاني يجب على الزوج أن يتكفل بالمسكن والمأكل والملبس هذه ثلاثة أمور أساسية تمام أولا المسكن الآن أكثرنا يريد سكن مستقل صحيح ولا هذا هل هو حق من حقوق المرأة يعني هل هو حق شرعي لو حق عرفي خلينا احنا يعني نحقق المسألة ان قلت بانه حق شرعي انا اطالبك بالدليل الشرع يقول على الزوج ان يتكفل لزوجته سكنا يسترها فيه وتعيش فيه عيشة كريمة الا اذا كان السكن المشترك يشعرها بالذلة والعوان فلابد شرعا ان توفر لها سكنا مستقلا غير هذا هو واجب عرفي مواجب شرعي لكن السكن واجب عليك انت حتى لو تكون المرأة اغنى منك بمليون مرة لا يجب عليها ان تشتري لك ولو متر واحد مو تكليفة اذا اشترت بيت او بنت بيت جزاها الله الف خير هذا مو حق من حقوقك بل ولا واجب من الواجبات الملقات عليها وبالنسبة الى المأكل ما يسد به جوعها بمقدار الكفاية والملبس ما تستر به نفسها وما يحفظ ماء وجهها في المجتمع يعني ما تخليها اقل من مستوها اللي عاشت فيه في بيت ابيها تحاول بقدر الامكان ان تجعلها كقريناتها طيب النفقة النفقة التي يجب عليك هي من الواجبات عليك وحق من حقوق المرأة النفقة هل يجب عليك ان تدفع لزوجتك مبلغا شهريا وقدره لا شرعا مواجب عليك ان تدفع راتب شهري الى زوجتك. ما يجب عليك ان تسد حاجتها محتاج الى المال اعطيها بقدر ما تحتاج لكن مو معنى ذلك انني اقبض يدي واكون بخيلا انت اذا انفقت تنفق على من؟ على حليلتك على شريكة حياتك على أولادك ومو معنى أنه هذا الحق الشرعي ما بتصير مؤمن تقي إلا في النفقة مع الزوجة الحبود الإنسان يكون منفتح صحي ولا؟ فهذه الواجبات اللي الله فرضها على الزوج تجاه الزوجة بعد من حقوقه من حقوقه الفراش هذا أول الحقوق التي للزوج الثاني أن تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه أي أن تكون مطيعة ثالثا يجب عليها أن تحفظه في عرضه وفي ماله وفي ولده هذه الحقوق اللي إلى الزوج والواجبات اللي إلى المرأة بخلاف ذلك لما نجي نتحدث عن المرأة شنو حقوقها وواجباتها واجباتها اولا تحدثنا عن طاعة زوجه وما تطلع من البيت الا باذنه ها لابد ان ترضيه وان تطيعه ها وان توفر اليه الراحة في البيت وان تقضي كل واجباته الشرعية اما العرفية فيختلف فيها العلماء احب اذا تعرفنا على الحقين وعلى الواجبين لما تقول لي انا والله زوجتي مقصرة في حقي ممكن اقبل من عندك لكن اذا قصرت زوجتك في حقك هل انت مقصر في واجباتك معها اذا انت مقصر في واجباتك ما اليك حق حتى تفي بما عليك لانه متى يثبت لك الحق اذا اديت الواجب اذا صليت الله ثابك اذا تصدقت الله عطاك ثواب صدقة صحي او لا حتى تؤدي واجباتك انت تريد من زوجتك ان تمكنك من نفسها كل الليلة. ما هل جلست معها هل كنت متواجدا في البيت هل ساعدتها معها في تربية اولادك في كذا هي مو مسؤولة عن اولادك ليس واجبا على المرأة أن تربي ولدك إذا الشارع يقول إلها ما يجب عليها حتى أن ترضع ولدك لو امتنعت عن الرضاعة ما إلك حق تجبرها كيف شوف لي هالدرجة وإذا قالت المرأة زوجي مقصر في حقوقي هل أديت الواجبات حتى تطالبين بالحقوق إذا لم تؤد الواجبات على الوجه الصحيح الحقوق تسقط صحي و لا تتحجب اخر احصائية من المحكمة 750 حال الطلاق سنويا يعني معدل يوميا حالتين ونص طلاق سببها انعدام ثقافة الحقوق بين الطرفين واحدة تطلب الطلاق ليش والله زوجي بخير ما يعطيني طيب هل يجب عليه أن يعطيك إذا كان وضعه المادي غير ميسور وإذا كان راتبا محدود تعرف رواتبنا ما شاء الله عالية فشلون يستطيع أن يعطيك ما تتمنين لابد من وجود تقدير صحي ولا أو, أو مثلا الزوج يقول والله زوجتي ما تمكنني ما هي الأسباب ما هي الأمور لابد أنك قصرت في شيء الحياة موازنة أيها المؤمنون معادلة لما نأدي حقوقنا وواجباتنا ما يصير عدنا خلافات ما يصير عدنا انقسامات كل هذا والضحية من هم الضحية ضحية الأولاد هذول اللي يتعذبون في الحياة هذول يصيروا مثل الأيتام اللي محتاجين إلى الرعاية ومحتاجين أيضا إلى العناية صحي ولا؟ العنوان الثاني عنوان اليتيم اليتيم من احق الناس على الناس العناية, العناية به والرعاية به انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هنيئا لكافل اليتيم مع رسول الله في الجنة يقول واما اليتيم فلا تنهر لا ترفع صوتك عليه ولا تنهر لماذا لأن انت لما ترفع صوتك على واحد عند اب يروح يشتكي عند ابي فلان ضربني فلان رفع صوته علي فلان اهانني الشحنات الداخلية الموجودة في داخله تطلع بالشكوى لكن اذا ما عند احد يشتكي الى شي سوي هذا اليتيم من حقه عليك أن ترفق به ومن واجبك عليه أن تعتني به نحظ وأما اليتيم فلا تقهر الإمام الحسين سو بالقاسم لما يجي يطلب القتال ما قال له لا تقاتل معي وما قال له ما أريدك تنصرني رده بطريقة حنونة عطوفة يقول له أنت ذكرى أخي الحسن إذا اشتقت إلى أخي نظرت إلى وجهك فرجع القاسم إمام الحسين ما قال له عود ما قال له ما أريدك لأن يعرف هذا يتيم محتاج إلى رعاية وعناية فإجى إلى الخيمة يبكي سمعته أمه لماذا تبكي قال استأذنت عمي الحسين للنصرة فقال لي أنت ذكرى أخي الحسن وأنا أريد أقاتل بين يدي عمي الحسين أسمعه يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار أخذته من يده وجاءت به إلى عمه أبا عبد الله أقسم عليك بأمك الزهراء إلا ما أذنت إلى ولدي بالقتال يا رملا هذا شبيه اخي الحسن اذا اشتقت الى اخي نظرت الى وجهه قالت لا تقر حتى اراه مجدلا بين يديك لما شاف الحسين الاصراء نادى يا بنات علي وفاطم هل ممن للوداع ودع الشباب احطن به النساء كالحلقة هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقبله اخذته امه ضمته الى صدرها ونادتها ولدا وقاسما ياهل ازمة ارشاب اسكيانا وعمت ابن حرد شما ومن الخيم مهضوع وما طلعت ناديه يابني يا جاسم الوكيد هيا يا لك عمك ضما الها يا ما نذخرتك تخيب اظنه الرمح وتشنا يا والد الشجاعي لي رايح انا يا والد من غير ما تقلي لي والله عمي وهيد ابو كربله من الحالي انت وعمت زينب من اغير نخوني آه يلا يالفاقدين يالفاقدات شوفوا وصية الشباب ها وصيت يما وصيت تسمعين لفظ جوابي شبان يما شبان يا يما شبان لو شفت بالله ذا ذكر شبابي انا محروم من شم الهواء من دون كل اصحابي عطشاننا يا والدي وقت الشريب ذكري اخذه الحسين من امه ضمه الى صدره ونادى بني في امان الله في دعة الله خرج القازم من المخيم راجلا واتجه نحو المعركة وهو يناديه ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتعن بين اناس اللاصق صوب المزن يا الله انحدر الى المعركة دخل في اوساط حتى غاب عن ناظر الحسين فقبض الحسين على شيبته وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله فبينما القاسم يقاتل اذ انقطع شسع الاعليم. فانحنى عليه فبينما هو كذلك واذا بالازد من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب القاسم على رأسه ايوا قاسما وسيداه خر على الارض مناديا ادركني يا حسين جاء الحسين الى مصرعي يعز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك هذا يوم قل ناصره وكثرة واتره ولي بيشونا دا يا جاسم اش بيدي يليت السف اقبك حز لكم تخلوني وحدي على خيمي يا عمي القوم تفتأ احتمل الشباب الى الخيم لما وصل الى المخيم واذا برمل على باب الخيم وفي مقابلها ليلة ام علي الاكبر لطمت رملا على وجهها وناداتها ولداءها وا قاسم وا علي رمل وقفت يملخ يا قولي على وقفت ويا كل وحده دال دموع وتعدد رزايا يسل رملها ولي انباب الخيم وقفايا وما ضق الحزن واجدان شيفيد الحمام اللي منا تكسرت جنحان وشي في دي القلب لماين منا تقطع الشريان اسمع والامن يضم وانهي لو راح الولد عنهي اي ما يبرى الالم منهي بالحسر والم الافراق تغسل جرح عينا شو تقول ليلى تخفف حزن الرمله يا ليلى لكبر ولادي في الشبان اروع اه وني يا اروع وجهه ومشيته يا بالعادي تذكرهم مثل الجمر من يطلع وبالنجنات يبهرهم شو تقول لا تقول كان الشمع بخيامي وشاهد شخصه قدامي وهس ازدت ايامي قلت لو مين لا ابكي وروح يسمحوا لي الفاقدين ها. قالت له الاكبر شعب جاسم بعد مثل شعب انت مع الرسول ايدي وحضرت زفت الاحباب. يعني انت يا ليلى شفتي الزعرسى وشفتي احبابه وشفتها امل ياتي الي اوالي انت مع الرسولاديك وحضره زفته لاحباب ولادي مع الرس بطفوف والحنا بزف الخضاب معشان الحسن يما راح وفارق بسمه بس يما حضر عما وتدم صغر سن وامر راح وخلاها شو تقول ليلى تقول لك بر شفتها بعيوني من خسفه ولا من خسفة وهلائلة من جابل ابو الخيمة ومنا مقطع وصالة ايش سوى الحسين? وحسين احتضر فوقي وبظهر انحنى وان ايش تقول ليلة? وظلت صور تبعيني ظلت صور تبعيني على عول اسنيني ما انت يخليني بالفرق والم الفرق افقد عيوني بچاء قالت رم ليالي لي كاس بلغ 20 بالحمان زلن لكن حول فوق قعد في البيت لا عرس ولا شفته وبيضت علي العا وانا تيسر وانا انسبي بعد وتحسر على فقد اروح جرح ما شد واتيسر عقب عيني يا واما ياه يرعى بيت الدعاء واسألك الدعاء اولي آه كاني حاشمت معهم دمع من القلب ينصاب لما انشافت الحول عينهم والخدر زيناك اشعدها زينبها اي قالت بالله انشدكم والله قالت بالله انشدكم يا ام صيبة اعظم وين ارحل بقلبي وين بالطفارقون اثنيين راح اوفد وحق حسيين خال اولادي ومصابه والله جروحي اذى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه اللهم احفظ به شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اقضي حوائج السائلين والحاضرين ومن أوصانا بالدعاء اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم المنظورين ومن أوصانا بالدعاء المسببون تقبل اللهم ما عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نعدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات